والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وان لها ما تمنت ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام والله رؤوف بالعباد ولهذا يحذرهم ويخوفهم إذا أيها الاخوه في هذه الآية الكريمة التحذير من يوم القيامة وأنت الان في هذه الحياة الدنيا تعمل في جميع أيامك لاجل النجاة يوم القيامة يوم تجد كل نس ما عملت من خير مخضرة وما عملت من سوء أيضا الإنسان يجد ما عمله من سوء يأذن بالله تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا يتمنى تتمنى هذه النفس التي وجدت عملها السيء أنه لو بينهما أمد بعيد ويحذركم الله نفسه أيها الاخوه من رحمة الله بنا أن الله يحذرنا عذابه ويحذركم الله نفسه لأن الله سبحانه وتعالى يعذب العصات والله رؤوف بالعباد من رحمته بهم ورأسته بالعباد أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى نتبصر لننجو يوم القيامة ثم قال تعالى مبينا أن النجاة بطاعة الله تعالى ومحبته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا تنالوا محبه الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أيها الرسول أضيع الله وأضيع رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن اعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله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 واختار آل عمران اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم إذا أيها الأخوة السعيد من سأل الله تعالى الهداية على الصراط المستقيم وسار على هدي سيد المرسلين لرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 المولود يكون خاصا لطاعة الله تعالى فعلى الآباء أن يهتموا بأبنائهم ويوفرونهم لطاعة الله تعالى وعلى الأبناء أن يعملوا لأداء حق الوالدين فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذره وقد كانت ترجو ان يكون الحمل ذكرا يا رب اني ولدتها انثى والله اعلم بما ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالانثى التي وهبت لها في القوه والخلقه واني سميتها مريم واني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا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 إن الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب اللهم ارزقنا وارزق أمة الإسلام يا أرحم الراحمين من فوائد الآيات عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى فيل على الإنسان أن يتفكر بعظمة العظيم سبحانه وتعالى حتى يتحول إلى الخوف فلا يقع في المعصية وإذا أت الطاعة يؤديها بإخلاص ومتابعة وعليه أن يتخوف من أن لا تقبل منه برهان المحبه الحق لله والرسوله باتباع الشرع أمرا ونهيا وأما دعوة المحبه بلا اتباع فلا تنفع صاحبها أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة تم المجلس بحمد الله ونسأل الله تعالى رحمته لنا ولكم في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد